Tidak junaah alaihin nafin abainn, walaa abnaain, walaa abnaain, walaa أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن إِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاكِهِنَّ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 قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لَإِلَّا مِن تَهِي الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُونَ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِي أَنْكَ